أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يعد الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن إن الله كان عثواً قديراً إن الذين يكفرون بالله ورشله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورشله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 إِذْ سَأَلَ مُوسَىٰ كَهَنَتَهُ فَقَالَ إِنَّ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن دَانِكَ فَقَالَ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بعد ما جاتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى تلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب تجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم فبما نطرهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل ضبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون بإلا قليلاً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 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بر رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل من وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِضُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَالْعِلَّةُ لَهُمْ وَإِذَا صُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ كثيرا وأخذهم الربا وقدروا عنه وأكرهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما قَدْرِكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِينَ وَإِسَحَاقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وآتينا داود زكورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون لنا ناس على الله عجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكنا يشهد بما انزل اليك انزله بعلمي والملائكه يشهدون شهيدا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عِنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ غَلُوا وَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا İlla tariq jahannama khalidin fiha abada makan dhalika allahu yaseero ya ayyuha n-nas qad ja'akum rusul bil haqqi mir rabbikum fa aminu khayran lakum wa Allah'ın mağfiratı ve kıyametin ilahi. Allah'ın mağfiratı ve kıyametin ilahi. Allah'ın mağfiratı ve kıyametin ilahi. Allah'ın mağfiratı ve kıyametin مريم رسول الله وكرمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله سبحانه أن يكون له ملد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله مكينا لن يستنكفى المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون vemeyestekif al ibadeti ve yestekbir azap şurumu ileyimjiğer. fAamma ladin amanu ve amel ustalihatı faymefiim ujurhüm استكفو واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير يا أيها الناس قد جاكم برهان من ربكم رَمْدِينَ فَأَمَنَ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَعَثَمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ فَتُؤَنَّكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا وَلَدٌ فَلَهُم مِثْلُ مَا تَرَكُوا وَإِنْ كَانُوا إِخَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضِلُّوا نا آمنوا أو فوب العقود رحلة لكم بهيمة الأعوام إلا ما يجلى عليكم غير محسن الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا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 ولا يجرمنكم شَنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاموا على البر والتقوى ولا تعموا على الإثم والعدوان واتقوا الله inna another... allahi